أعوذ بالله إلى الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبت بحسم ربك من الذي الله خلق فسوى. والذي, والذي أخاج One mob mm -hmm. الله الرحمن الرحيم هل اتاك عزيز في <تصفيق> جنه انما يثمن مفصو فوا فلا ينظرون إلى الإبر كيف خلقت وإلى It's Miss What's up, what's Quran mal What مَنْ ذِي أَسْذَقَ <laughs> yeah, yeah, <laughs> Yeah. yeah.